وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَرُوهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْقَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولًا فَمْشُونَ مَلَائِكِ بِهَا وَكُلُّ مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّجُورُ أَأَنِتُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ؟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 ما يمسكهن إلا الرحمن إِنَّهُ بكل شيء بطير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دُونِ الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور